قَوْلَ الْيَوْمِ إِذٍّ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ مَدْعًىٰ ۚ آلِهَةٌ هَٰذِهِ النار الَّتِي كُنتُم بِهَا تَكْذِبُونَ أَفَسِحْرٌ هَٰذَا أَمْ أَنَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ اصْنَعُوهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ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 سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فدرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون